بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرةهم غافلون، أو لم يتفكروا في أنفسهم. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثًا مِنَ النَّاسِ بِِقَا إ رَبّم لَكافِون أَلَم يَيسهُ فيِي الأأَرضِ فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيانات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤوا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 تفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبون، وأما الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.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 أن خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة.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 وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقو دينه وكانوا شيعاء من الذين فرقو دينه وكانوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس غر دعو ربهم مني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 أم أنزلنا عليهم سلقانا فهويتكلم بما كانوا به يشترون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإنتصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين ذَلِكَ السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولا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 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره كَفَرَ كفر فعليه كفره وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ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 وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتهو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصمّ الدعاء إذا واللوم دبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولإن جئته بأية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفرو إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يقبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون